بسم الله الرحمن الرحيم اي اسم يا الله نورهيم حو جملا ونورهيم قل هو الله أحد آبا يليه الله اي كان يقوم الله الصمد الله يلدو مرجعي وحينما كسو ديو لم يلد ولم يولد Kajaparo zaya, wana kajazanwa Walam ya kullahu kufuan ahada Na katili na ulingano nae